ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سررهم نصفوفة وزوجناهم بحور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 فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ, ولكن أكثرهم لا أَكْثَرَهُمْ